وَإِذَا قِيلَ لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أولم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم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 انزلا من السماء ماء فاخرج به وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني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 يَا بَنِي إِسْرَاءَ إِلْذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ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 وَقيمُ الصَّلاةَ وَآاتُ الْ الزَكاتَ وَركَعوا مَكين أَتَأمرونًا الناسا سَبِالبِرِّ وَةً سَوونَآافُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتللونَ الكِتاباب أَفَلَا تَعَقِلون وَالْسْتَعينوا بالِالصَّبِرِ وَ الصَّلا وَإِه لَ بِيَة إللاا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 وَإِنَّ إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ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 وَإِذْأَخَذْن م ثَاقَبَنِي إ السَّرائلَ لا تَبُدُونَ إِلَّا اللهَّه وَبِالوَالِدَيْنِ إحسَّانَ وَذِقُرربَ وَلتَامَا وَالْمَسكِين وَقُولَّ سِحُسنَاء وَقُولَّ سِحُسْنَ وَقمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعَرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثَُّ أَنتُمهَا أُلَ إِثَقُتررونَ أَ فُسَكُم وَتُخْرِرجونَ فَريقًا مِنكُم مِن دارهِم تَظاهَرونَ عَلَيهم وَتُخرجونَ فَيقًا مِنْكُم مِن دَارهِم تَظهَرونَ عَلَيهِم بِالْإِثْن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 وَإذاَا قِيلَ لَهُمْ آممِنُوا بِمَا أَ زَل اللهَّهُ قَاونؤمِنُوا بِمَاُزِلَ عَلَنَا وَيَكفرُرونَ بِمَا, بما وَرَ أَهُ وَهُوَ الحَقُّمُ صَدِّقَ لِمَا معَهُم قُلْفَ لِمَ تَقُتُلونَ آم ب اللهَّهِ مِن قَبلِلُ إِ كُنتُم مُؤمِنين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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 قلَمَّا جَ أَهُمْ رَسُول مِنَدِ من اللهَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مهُم نَبَدَ فرَريقُم مِنَ الذي نَأوتُ الْكِتابابَ نَبَدَ فرَريقُم مِنَ الذي نَأوتُ الْكِتابَ كِتابابَ اللهَّهِ وَرَا أَظُهُورِهِم كَأَهُم لا يَعمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بذابلها غوت وما غوت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 بَل مَنْ أَسْلَمَ وَجهَهَهُ للِلَّهِ وَهُوَ مُحسِنٌ فَلَهُ أَيُرُهُ دَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلهُمْ يَحْزَنُون وَقالَالَةِ الْ اليَعُودُ لَْسَةٍ النَّصارَ علىى شَيئٍ وَقالَالَةٍ النَّصَارَ لَْسَةِ الْيَعُودُ علىى شَيْئٍ وَهُمْ يَْلونَ الْ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 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 وَالاتَّقُوا يَوْمَ لا تَجِزينَفْسن عَن نَّفْسٍ شَيْئأَو وَلَا يُقُبَلُوا مِنْهَا عَدِل وَلَا تَ فَعهَا شَفَعَةٌ وَلهُمْ يصَرُون وَإِذِ بتَلَ إِبَرَاهِي مَ رَبّ بِكَلِماتٍ فَتََّهُ قال إني جاعلك للناس إماما قال قَالَ لَا قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام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 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلموهم الكتاب والحكمه ويزكيهم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 قالوا نَعبُدُ إلَ هَكَ وَإِلَ آبَ إِكَ إبْرَهِمَ وَإِسْنَائلَ وَإسحاقَ إلَ هُمْ وَاحِد وَرَحْن لَ مسلِْمون تِللكَ أَُّةُ قَدِخَلَتلَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمَّْا كَسَابتُم وَلَا تُسَْلونَ عََّا كَوا يَعمللون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 وَإِنْ كَانَتتسْلَكَبيرَةً إِلَّا على الذي هَدَ اللهَّ وَمَا كانَان اللَّهُ يُضئمَانَكُمْ إِ اللهَّهَ بِ النَّاسِ رَأوفُ رحيم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 وَمَ اللهَّهُ بِغافِلٍ عَمَّ يَعمللون وَلإِنْ أَتَييتَ الَّينَ أوتُ الْكِتاب بِكُلِّ آيَةِ مَا تَبِعُوقِبِلَكَ وَماَا أَن تَ بتَاب قِبِلَتَهُم وَمَا بَعضُهُمْ بتَابِعٍ قِبلَتَ بَض وَل إنِن التَّبَعْتَ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 وَحييثُ مَا كُتُمْ فَوُّوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِ الناسَِّ عَلَْكُمْ حُجَّةٌ إِللاا الذيينَ ظَلَوا مِنْهُم إِللاا الذيذ نَظَلَوا مِنهُم فَلاَا تَخْشَوهُم وَخْشَوْونِي وَلِأُت من نعممَّتيِي عَلَْكُمْ وَلا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 ناس في الكتاب غلاؤك يلعنهم الله اولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم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 لَ كَان آبُم لا يعقلِونَ شَيئ وَل يَحَدون وَمَمثللُ الذيذين كَفرَرواكَ مَمثلِ ال الذي يَنعِقُوا بِمَا لا يَسمَعُ إِلَّا دُعَو وَنِد صُّ بُقم عُمون فَهُم لا يعقِون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 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسابعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام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 وَإِن كُنتُم مِن قَبِلِهِ لَمِنَ الضَّ ثَُّا فِيضُ م حَيْثُ وَفَاضًا الناسَّاسُ وَاسْتَقْفِر اللهَّ إِ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم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 والله رؤوف بالعباد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَرُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ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 بَسَطَهُمُ البَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمنوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا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 وَلَهُ مِثلُ ال الذي عليهيْهِ النَّ بِالمروفِ وَِرجالِعَلَيْهٍ نظرَرَ واللهُ عزيدٌ حَكيم الطَّلاقُ مرَان الطلاقُ مرَتَان فَإِمْسكُم بمعروفٍ أَْ تَسرحم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فين خفتم ألا يقيما حدود الله فلا يناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولوده رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها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 وَإِنْ أأَرَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُ أَوْولادَكُم فَلَا يُنَا عَلَكُمْ إِذَا سَلمتُم ما آتَييتُم بِالمَعْرُوف وَاتَّقُ اللهه وَعلملَموا أَ اللهَّه بِمَا تَعملُونَ بَصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بَلَغْنَ أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 وَأَنْ تَعَفُو أَقْرَبُ للتَّقْوى وَلَا تَن سَوُ الْفضَضْللَ بَيْنَكُمْ إِ اللهَّه بِماَا تَعملونَ َصير حافِغُوا على الصَّلاواتِ وَصَّلااتِ الْ الأُصطَوَقومُوم للِلهِ قتين. فإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَْ رُكبَانَ فَإِذا أَمِن تُم فَذكُر اللهَّه كَمَا عَمَكُم م لَم تَكوا تَعلممُون وََّذينَ يتَعفونَ مِنكمُمْ وَذَرُونَ أَزواجَ وَصَةَ لِأَزوَاجِهِم متَعًَا إلىى الحَوِ غَيْرَ إخاجَاء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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسض وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ مِن بني إسرائيل من بعد موسى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 إن في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيء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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما افقوا من لو ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 واعلموا أن الله غني حمير الشيطان يعيدكم الفقر وَيَأْمُرُكُم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا آتَيْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بِسْمِ لا هُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّ بِينَ يُم فِقُونَ أَمْ وَلَهُُم بِالَّْلِ وََّهَارِسِ الرَّم وَعَانِييَةَ فَلَهُم أَيُرُومَ دَرَبِّهم فَلَهُم أَجُرُوهمَ عن دَرَبِّهِم وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِم ولا هم يحزنون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 مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ